بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الأمي الأمين واله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد فإن المرأة مهما علت مقدرته وغزر علمه لن يقدر أن يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه لا نثرا ولا شعرا ولو كان افصح العرب قاطبة وأشعرهم كافة ولكن حسبي أنني وأنا المبتدئ تحقيقا أن أرمي بسهم وسط السهام ليس غرضي منه تحقيق النصف على وجهها فمثلي أضعف من ذلك ولكن لعل فهمي يقع على درح في العدو حديث فيزيده ألم أو قديم فيحييه فاللهم تقبل منا أقول ظلوم حقير يسب النبي وكلب مريض جواه غبي ونزل وضيع يقول الخنا حفيد اليهود كما الجاء بي تولى وريح له منتن يحك قفاه من الجربي وقد صار يعوي عواء كفع لمن قد أصيبا بدى الكلب فلا نمت يا من سمعت الردى فلا نمت يا من سمعت الردى وقفت العلوج من الأجنبي فإن لم يفر منك دم ولم تحرك قلوبا لنصر النبي فلس من المسلمين ولا عرفت الفحولة في عربي فهيا نجدد ذكر الأولى وهيا نسير كما الصاحبي وننشر في العالمين الهدى خصال الرسول الحبيب الأبي ونذكر سيرته كلما ذكرنا العدالة في العربي ودرس أيا شيخ سيرته ودرس أيا شيخ سيرته وفي وصفه طولا واسهبي فعند العلوم يسر الدني ويفزع منكم إلى الهرب فنصر الرسول يكون بلا فساد وقط ولا نهبي ونصر الرسول لزوم الهدى بوقت السلام وفي الحرب فنشرب صفا شراب التقى شرابا هنيئا ألا تشربي. فحلم الرسول أنا ردنا فحلم الرسول أنا ردنا من المشرق وإلى المغرب وقول الرسول حياة لنا شفاء الصدور من التعب دع الناس ما كان يرجو غنى من الورق أو من الذهب دعاهم إلى الله توحيده دعاهم برفق بلا شغب دعا في قريش فنال الاذى وما سب سلى ولم يغضب ومن بعد صبر وحاربه فهاجر سرا الى يثرب وكان امينا صدوقا كذا حييا كريما على ذا ربي سخيا جوادا ندت كفه سخيا جوادا نذكفه لغير الفضائل لن يطربي سرير الذبيح ومنها شم وفي مكة معرف النسبي جميل بشوش تقي زكي جميل بشوش تقي زكي وفي حزمه ذلبها الأهيبي وقد كان أكمل من ارسل وأوصافه أعجب العجب فذيت بنفسي وأمي معا وأقرب قومي ومنهم أبي فما يحوي شعر خصال النبي ولا سيره يحوى في الكتب فما يحوي شعر انخصال النبي ولا سيره يحوى في الكتب وكتبها أبو عبد الرحمن محمد العكرمي يوم السبت لثمانية وعشرين يوما خلت من شهر شوال لعام ثلاثة وثلاثين واربعمائة وألف هجرية ولاية غير الجزائر